وَيِرِ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ آمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا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 ذو حظ عظيم وان ما ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله فاستعد بالله انه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين